بسم الله الرحمن الرحيم االف لام م ن الله عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل وان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 منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إذا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 إن الذين كفروا لَتُغْنِي عَنْهُمْ أموالُهم وَلا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقودُ النَّارِ كَذَبْيَالِ فِرعونَ وَالَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآياتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 لنا ذنوبنا فأوفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والموفقين والمستوفين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا لِلْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ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 مَن أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تقتل الملك من تشاء تقتل الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من Tasha' biyadik al khaibur, innak'ala kulli shay'in qadir. Tujul lahir fi al nahar, wataujul nahar fi al lahir. Watauxrjul hayy min al miet, watauxrjul miet min al hayy. Watarzuk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 إن تود لو أن بينها تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله راوهم بالعباد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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ودالطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم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 بآمنوا آمنوا, آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهن النهار وجهن النهار وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَاءُ هُدَى اللَّهُ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 والله ذو الفضل العظيم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقطر يؤديه إليك ومنهم.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 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا Aqurarnaa, Qalafashhadu waana maghum min al-shahidin.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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَأِبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضَعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 110-ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 111-ومن كفر فإن الله غني عن العالمين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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو وذكروا نعمة الله عليكم إذ كونوا أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا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 126- ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم 127- يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سوّدت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرن وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالله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 بغير حقه ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمم قائمة يتنون آيات الله يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَالَ اللَّيْلَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُكَرِّ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَأُولَأَكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَيْسَ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 147. ومثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 148. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وَالَّذِينَ مَعَنْتُمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 قلموت بغيظكم قلموت بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إِذَ تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسْكُهُمْ وَإِذْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِذْ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ لَا يَضُوْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ دَعَوْتُكُمْ مِنْ أَهْلِكُمُ بُوِّئُوا الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتِ الطَّائِفَةُ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ 129-ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون 120-إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 121-إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إنصبر وتتق ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف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 والله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنته وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 111-أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم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 ثواب الاخره نؤتيه مننا وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنولنا أصابهم في سد لله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصادرين وما كان قولهم إلا أن قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا و على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إنهم 119-لن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 110-بل الله مولاكم وهو خير الماصرين 111-سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله, بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه 121-حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 122-منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة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 ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رَبَّ وَنَالَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِي سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا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 فضله ويستبشرون ويستبشرون للذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورس 124-للذين من أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 125-الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 126-فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوا 126- واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 127- إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين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 قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك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 لا تَبُلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا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 والارض ربنا ربنا ما خلقتهذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقتهذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته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 Mata air kcil, then mewahum jahannam ubi selmihade. Lakin yang taqwa Rabbu m lahum jannah. Jannah terjiri dari di bawahnya alahanualidina fiha. Nuzulam min ahdillahi wa ma ahdallahi